Bismillahirrahmanirrahim je wankomaan je zilzala. وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها أشتات ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل قال خيرا يره ومن Oh, dear.